بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الميان الشمس والقمر بحسدان والمنجر والشجر يسعدان والسماء قيم الوزن بالقسط ولا تخصد الميزان والأرض وضعها لنا نام فيها فاتهة والنقل ذات نقمان والحق ذو العصق والريحان فبأي آن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 ما تكثبا مرجى البحرين يلتقيان بينهما أرسط لا يدغيا فبأي آل, آل يربكما تكثبا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ما تكذبان ولو الجوار المنشآت في المحرك نحلام فبأي ذا لا يعبق ما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويظهر وجه ربك ذو الجلال والكرام فبمن آلاء يا ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكثبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء دو من قطع السماوات ورافتكم خذ لا تنفذون الا بسلطان فبأي ذنبنا لام ربط ما تكذبا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فبعلي آلان ربكما تكذبا فإذا انشرت السماء فكانت وعدتهم كالدهار فبعلي آلان ربكما تكذبا فيومك لا يسأل عن ذنبه إن سوف ولا جان فبعين آلات ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بعي المجرمون يطوفون بينها وبين حميبنا فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوتا أخما فبأي آ فيهما عينا لتجريا فبأي آلان ربكما تكذبا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي ويستدرق وجل الجنة إرداء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيه النقاص الطرف لم يطفثهن إنسوا قبلهم ولا جاء كأنهن الياقوت والمرجا فبأي آلام ربكما تكذبان؟ هل جزاء لإحسان إلا لإحسان فبأي آلام ما تكذبا مدحما تبي اي اله ربيكما تكذبا فيه ماءان طاهتان فبي اي صراط في الخيال فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث بهم إنس قب لهم ولا جاء فبأي آ